غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إ ذ ج ا ء أليس في جهنم مثول الكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئكهم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ا ل م ح ِ ن ي ن ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي يعملو ا ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفون كبل الذين من دونه ومن ي ظ ل ل الله فما له من هاد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 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هلهن كاشفات ضره هلهن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هلهن ممسكات رحمته والحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ ف َ إ ِ ن َّ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 مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله ش ف َ ع ا قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعطلون قل لله الشفاعة جميع اللوم ُ ل ك السموات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده ا ْ م أذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قُلِ <أخذ> اللَّهُمَّ ف ا ط ِ ر َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالمَ ا ل غ َ ي ب ِ و َ ا ل ش َّ ه ا د َ عَالمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض ج م ي ع ا م ومثله معه لفتدو به لفتدو به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحسبون ت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 وما هم بمعجزين أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لم ن يشاء و يقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَالْيَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ا ل ْ غ َ ف ُ و ر ُ الرَّحِيمُ وأنيبو إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ث م ل ا ُ صرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب ب غ ْ ت ه وأنتم لا تشعرون أن تقول ن ف س يا حسرة على ما فرطت في جن بالله وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي ك ر ة فكون من المحسنين بلا قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت و ك ن ت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثول للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا ب م ف ا ز ز ت ه م لا يمسهم الصوت ولاهم يحزنون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 ع ب د ا أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونا من الخاسرين بل الله فاعبده كم من الشاكرين وما قدر الله حب قدره والأرض ج م ي ع ه قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون. ر ونفخ في الصور ف ص ا َ ق ا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم ق ي ا م ي و ظ ر و ن وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء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 مزمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ر س ل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ي ن ذ ر و ن ك م وينذرونكم ل ق ا َ يومكم هذا قالوا ب ل ى قالوا بلا ولكن حقت كرمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسمث والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أ ج ْ ر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر ا ل د ن بوقابل ا ل ت و ب شديد العقاب د الطول لا إله إلاه إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر ك ت ق ل ب ُ ه م في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسلهم و ليأخذوه وجادلوا بالباطل. وجادلوا بالباطل ل ي د ح ض و ا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحابٌ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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل َ و ق ه م عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وماوصلح من آبائهم وماوصلح من آبائهم وأزواجهم و ذ ر ي ا ِ ه م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 ذ ل ك و بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم و إ ن يشرك بي ت ؤ م ن و ا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع ا ل درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاقى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القاهر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إ ذي القلوب ولد ى الحناجر كظمين ا ما مال الظالمين من حميم مال ا ل ظ ا ل م ي ن من حميم ولا شفيء صاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله ه والسميع البصير أو لم يسير و ا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانواهم أشد منهم قوة كانواهم أشد منهم ق و ت ه وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم ر س ُ ل ه م بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطة ا مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق م ن ع ن د ن ا قال قتلو أ ب ن ا الذين معه قال قتلو ا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الك ا كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذبوني أ ق ت ل م و س ى واليدع ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت برب وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عدت برب وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال ر ج ل م ؤ م ن من آ ل ف ر ع و ن يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم ب ا ل ب ي ن ا ت من ربكم و َ إ ِ ي َ ك ُ ك َ ا ف ِ ب ً ا فَعَلَيْهِ كَلِبُهُ و َ إ ِ ي َ ك ُ ص َ ا د ِ ق ِ ي يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ّ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَعُصُّنَا مِن ب َ أ ْ س ِ ا ل َ ة فَمَن ي َ ن َ ص ُ ر ُ ن َ ا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إ ِ ن ْ ج َ ا ء ا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلَّا ِ مَا أَرَى وَمَا أ َ ه ْ د ِ ي ك ُ م ْ إلَّا ِ سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ ي َ ق َ و ْ م ِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مثل ذب قوم نوح وعاد وسمود والذين من بعدهم ومن الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادى يوم ت و ل و َ مدبرين مالكم من الله من عاصم وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ م ِ ن قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا ج َ ا ء َ ك ُ م بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا فذلك يظل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا كبر م ق ت عند الله و ع ن د الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا ها من ا بل لي صباح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني ل َ أظنه كاذبا. و ك ذ ل ك ز ي ن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم ا تبعوا أهديكم سبيل ا ر ش ا د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 ومن ََ عمل َِ صالحا َِ من ذكر َ أو أنثى وهو مؤمن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ ا ل ج َ ن َّ ة فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها ب ِ ض َ ي ر ِ حِسابٍ وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُو كُمْ إ ِ ل َ ى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 و َ أ َ ن َّ م َ ر َ د َّ ن َ ا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ لَهُمْ أَصْحَابٌ ن َّ ا ر فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ و َ أ ُ ف َ و ّ ض ُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فوقاه الله سيئات ما مكر وحق ا ب آ ل ف رعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدو و ع ش ي ا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آ ل ف رعون أشد العذاب